إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فَاتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ ايها الاخوه المؤمنون ان من شبب النشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه الحديث ان قلب المؤمن معلق بالمساجد بيوت الله عز وجل فمتى منع من المساجد اصبح كسمكه التي اخرجت عباد الله إن كثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه مما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات فقد اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابي الخطا اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط فذلك الرباط وكم من مفرط في هذه الجماعات التي هي من مكفرات الذنوب والتي يرفع بل ربما بعض الناس تكون بيوتهم بجانب المسجد ولكنهم يمر عن النداء ولم يجب فلا صلاه له الا من عذر لم نسمع النداء ولم يجب هم شبه بالمنافقين او هم من المنافقين ايها الاخوه الكرام ان هذه النعم التي نتقلب فيها انما هي من فضل الله جل جلاله ان قيد هذه النعم ان تشكر المنعم ان قيد هذه النعم ان تشكر المنعم وشكر وشكر يكون بالعمل لاجله سبحان الله وتعالى اعملوا اهل داوود شكرا اعملوا العمل يا اخو تاريخ الشواهد وشواهد ايها الاخوه اعلم ان للمشي الى المساجد آدابا ينبغي للمسلم ان يحيط بها علما لكي يتحلى بها اول هذه الآداب ان تحرص يا عبد الله في خروجك الى المسجد على ان تكون على الحديث ابي هريره رضي الله عنه سكينه ووقار دون سعي ولا هروله وانما تتحلى بسمت المؤمن الحسن وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها dakana wow. wa فيه وبعض الناس يظن ان هذا لا يجوز هذا في غير خطبه الجمعه هذا لا بد في غير خطبه الجمعه في سائر الصلوات اذا دخل المسجد يسلم ولا ما يسلم من الاداب ان تسلم بعض الناس يظن ان لا يجوز ولا شك ان قولهم لا يجوز قولا باطل لانه خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يد ولا يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحيه المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي المسجد هو الحرص على الا يرفع صوته في المسجد ولو بالذكر والقران وهذا امر منتشر في كثير من المساجد يا اخو يحرص على الا يرفع صوته ولو بالذكر والقران حتى لا يشوش على اخوانه المسلمين الذين يقرؤون القران او يصلون وفي سنن ابي داوود وصححه المحدث الالباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءه فكشف الستر وقال يخاطب الصحابه الكرام رضوان الله عليهم الا اللهم عليه وسلم إن ا طيب أن يكون المصلي طيب الرائحه بعيدا عن كل ما له رائحه كريهه سواء من الجسم نفسه او من اسباب خارجيه كالثوم والبصل والكراث فلقد ديه للملائكه والمسلمين فبالصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس من طيب ان وجد وفي روايه مسلم في روايه ولو من طيب المراه وفي صحيح مسلم فكيف يكون حكم شرب الدخان والشيشة وهو محرم شرعا لا شك ان الدخان اعظم من اكل الثوم والبصل لا شك في ذلك وبهذا ميرة لرائحتها من اسادهم بعد العلم القرى. ما لاحظ عملهم فاجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال إذا كان ال 73 قال جاورني رجل في الصلاة السائل يقول جاورني رجلا في الصلاه في صلاه الجماعه وتنبعث منه رائحه الدخان فهل يمكنني أن انتقل للمكان بعد تكبيره الاحرام كبره لله خالقه هل له أن يقطع الصلاه ثم ينتقل مكان اخر بسبب هذه الرائحة التي افقدته خشوعه هذا سؤال هام جدا ويتكرر معنا كل هذا سؤال هام جدا اسمعوا جواب العلامه العثيمين رحمه الله قال رحمه الله عليه إذا صف إلى جنب انسان من فيه رائحه كريهه من دخان او صله أو ثوبه أو عرق أو غير ذلك وكان يشق عليه اني يقول الشيخ نقول لكل من فيه رائحه كريهه انه لا يحل له أن ياتي إلى المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكانوا يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا اتى احد الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أكل بصلا او ثوما اخرجوه وطردوه الى البقيع اخرجوه وطردوه من مسجد رسول الله الصلافيف الف صلاه اخرجوه وطردوه من إلى البقيع وهذا يدل على أنه لا يجوز ان ياتي احد الى المسجد وفيه رائحه المصلين او الملائكه وان لا اهل المسجد الحق أن يخرجوه من المسجد نسال الله تبارك انتهى كلام الله نسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في يا رب علينا اللهم سقه كله مزه بعلم نافعه ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك المعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك المعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك المعافاه في الدنيا والاخره اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى يا رب اللهم اهد بنا صراط الخير اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اهد اولياء امور المسلمين اللهم اهد اولياء لكتابه وسنه نبيه وتطبيق شرعه يا رب العالمين صلى الله وسلم